بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك وَوَضَعْنَا عنك وِزْرَكَ ووضعنا عنك وزرك Wizzrak Alladhi En Tadah Zahrak Alladhi En Tadah Zahrak Alladhi En Tadah Zahrak Alladhi أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر فإنما العسر يسر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا يُسْرًا إنما مَعَ الْعُسْرِ إنما إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Få i dä förhåg dä förhåg فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يصرا إنما العسر يصرا فإذا فرغ دفن صب وإلى ربك فرغب